ولولا ان يكون الناس امه واحده لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا لبيوتهم من فضه ومعارج عليها يظهرون وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابٌ وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ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 فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِّلْآخِرِينَ وَلَمَّا ضُرِبَ بَيْنَهُم مَّثَلًا إِذَا قَوْمٌ مِّنْهُ يَصُدُّونَ وَقَالُوا آلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لك إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ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 الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عباد لا خَوْفٌ عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين أدخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون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 وَتباركَ ال الذي لَهُ مُلكُ السماواتِ والأرضِ وَما بينَهُماَا وَعدَهُ الم الساع وَعندَهُ الم الساعةِ وَلَهِ تُجعون وَل يَيمِلكُ الذينَ يدِعون مِن دُهِ الشفاعةَ إلاا ما شَهِدَ بالِالحَبِّ وَهُمْ يعلمون. وَل إِن سَأْلتَهُم منْ خَلَقَهُم لا يَقولُ اللهَّ فَأََّا يُؤفَكُون وَقِيلِه يَا رَبِّ إِهَا أُلائِقَوْم ل يؤمنِنون فَصْفَح عَنهُم وَقُلسَلَُ فَسَوْ فَ يَعلمُون بِسمْمِ اللَّهِ الرَّحْمَِ الرَّحي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 وَنِعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاهِكِينَ كَذَلِكَ وَآرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنذَرِينَ